ب الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض ف س ب ح ن ك ذ ل ك تفرجون a m e ل ف ل ه ا ل د ك ت م ح ل ف ض ي ل َ الدكتور محمد راتب النابلسي وخوفا وقمعا وينزل من السماء ان في ذلك لان إ ذ ض ي ل ا ل د ك م د ع و ت ب ن ب س م الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسعى سبح ا س م ربك ا ل أ ع ل ى え